وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا كنا قد تكلمنا في الجمعه الماضيه حول ما يتعلق ببعض اوجه التفريق في مسائل الشفاء بين الطب الحديث والرقية الشرعية وبينا أيها الاخوه أن الإغراق في أحد الطرفين وفي واحد من البعدين على حساب الآخر يجعل المسلم فضلاً عن الإنسان العادي الذي لا يدين بدين في موقف محرج أمام بعض المسائل وخلصنا في ذلك أيها الأخوة أن المسلم لا يجزم أو يبالغ ليس له أن يجزم أو يبالغ في توصيف حالة مرضية معينة وأنه مأمور على كل الاحتمالات والأحوال أن يتعاطى بكل ما شرع الله تعالى له من الأسباب الشرعية والكونية وأن الوقوف على بوابة واحدة وعلى برنامج واحد وتسليم المسلم وتسليم المسلم رقبته وتسليم المسلم رقبته الى شخص بعينه أو حالة او او الى جهه معينه طلبا للشفاء والدواء هو نوع من التقصير الذي نهت عنه الشريعه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا بقوله اعقلها وتوكل فإن كل من لم يتعاطى مع سبب متاح سواء كان السبب شرعي بالرقية الشرعية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية أو كان بأخذ الدواء من الطب الحديث او البديل فإن تركه لذلك يعتبر تقصيرا واحد وواضحاً في مسألة أعقلها وتوكل والأخذ بالأسباب ويبقى ايها المسلمون ان نذكر لكم في الجمله اوصاف الراقي الشرعي اولا الراقي الشرعي لا بد ان يكون صالحا في نفسه قبل ان يكون مصلحا لغيره طالبا للدواء لغيره فمن لم يكن ظاهره العداله والاستقامه على أمر الله تعالى كان هذا قدحا في رقيته وضعفا في تاثيره لا محاله فان فاقد الشيء لا يعطيه من أراد أن يزرع في الناس الإيمان ومقدمات الشفاء ويعتمد على الله في طلب ذلك لا بد أن يكون من حسب الله المفلحين الذين عليه يعتمدون ومنه يستمدون قوتهم وطلب الشفاء للمريض فالرقية الشرعية هي بمثابة دعاء الرجل الصالح لأخيه فالرقية الشرعية صورة من صور دعاء الرجل الصالح لأخيه وكم من إنسان مرض فشفي بسبب دعاء أخ في ظهر الغيب له إذن الرقية الشرعية هو لون من الأنوان الشرعية في طلب الدواء للمريض وهو في جملة الدعاء فكما تعلمون أن الدعاء دعاء ثناء ودعاء طلب فمن اثنى على الله ثم سأله امرا من أمر الدنيا أو الدين أعطاه الله إياه. الأمر الثاني لا بد على الراقي ايها الاخوه أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة لا يحيد عنها إلى مخترعات أو آراء شخصية أو أن يكون أن يكون منتهك لمحارم الله حتى في ذات رقيته بفعل ما لا يحل له أو أنه يطلب من المريض أن يكون على بعض الأحوال المحرمة كأن يكون على جنابه مثلا. فان ذلك من امارات السحره والمشعوذين وليس من امارات الرقاه الصادقين الذين يستخدمون القران والحديث النبوي في الرقيه ومن ذلك ايها المسلمون الا يتكسب هذا الراقي برقيته فتجدونه يعمد بكل حماس وكل اصرار ويميل ميلا قويا الى توصيف هذه الحالة التي بين يديه أنها حالة أمراض روحية ممسوس معيون مسحور وربما يبالغ أيها الاخوه حتى يبالغ في تعليق المريض لشخصه وذاته فيقول سحرك رجل من أقاربك أو سحرتك أم زوجتك أو سحرك عمك أو عمتك يدعي أيها الاخوه أن الله قد فتح عليه. ونكون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اولى بهذا الفتح لما قرأ على مريض أو كان يقرأ على أهل بيته كما في صحيح مسلم الأمر الآخر ايها الأخوة ليس لهذا الراقي أن يستخدم العبارات غير المفهومة أو أن يتمتم بأمور يرفض أن يفصح عنها يا فضيلتي الشيخ ماذا قلت؟ يقول خلاص امري أمر بيني وبين نفسي او أمر بيني وبين الله عز وجل الدين الحمد لله للجميع ومن حق المريض أن يتعرف على ما يرق به من الكلمات الأحوال والتصرفات فليس لك أيها الراف أن تسلك مسلكا غامضا زاعما أنه من فتوح الله عليك أو مما الهمك الله تعالى إياه فإن الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أسمعني الآية وأفهمني كيف رقيتني ومن ذلك أيها المسلمون أن تكون الرقية باللغة العربية فلا يتمتم بلغات غير اللغة العربية التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين فإن هذا يعني أنها رقية شرعية ومن ذلك أيها المسلمون أن لا يستخدم هذا الراقي لا ضرب ولا كهرباء ولا تغطيس في الماء ولا تغطية الأعين باسم أن يبصر المريض من صابه بالعين أو أصابه بالعين هذا كله أيها الإخوة من الخرفات والخزعبلات وربما يأتي بعض الرقاء أيها بخرق في حجم الأجمغة التي يلبسها الناس فيغمسها في سطل من ماء مقروء فيه زعم ثم يغطى به أعين المرضى أو المعيون حتى يبصر من أصابه بالعين هذه كلها أيها الإخوة من الترهات والسخافات ولو ترتب عليها شيء لا يبعد أن تتدخل الشياطين في إضلال بني آدم بهذه الأحوال وهذه التخريفات وهذه الترهات الصعق بالكهرباء يسقط الأجنة يتلف خلايا المخ يضعف البدن يصيب أيها الإخوة الأنسجة بامراض زمنة والمفاصل يتلف الأنسجة الضرب بالكهرباء باسم الرقي أيها الاخوه أمر لم يأتي الشرع بمثله لم يأتي الشرع به وهذا معلوم بالاضطرار ولم يأتي بمثله ومن قاس الكهرباء أو ضرب المريض ضاق وهي التي لم ترد في حديث صحيح ولا ضعيف ولا أصلها في الشرع بل يقول بعض المؤرخين أن هذه قضية ما ظهرت إلا في زمن الخلافة العباسية وانظروا كم بينها وبين زمن النبوة والخلافة الراشدة فألسقت بالدين وأصبحت أيها الأخوة مظهر من مظاهر الرقية الشرعية أن يأتي المريض ليقوم الراقي بضربه أو خنقه باسم أن الشيطان يجري من, من ابن آدم مجرى الدم وكل ذلك كان الاولى به النبي عليه الصلاة والسلام والجيل الأول من الرعيل المبارك أصحابه رضوان الله عليهم ولم يفعلوا شيئا من ذلك لا خنق أو داج وتسبب في إغماءات لو فعلتها مع صحيح سليم لأغمي عليه فضلا من شخص يتهم بأنه منسوس أو معيون فليس لك أن تستخدم الضرب وما نقل أيها الأخوة عن بعض المتقدمين كالإمام أحمد أو فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية هو اجتهاد اجتهد به أهل العلم ربما يكون لهم أجر أو أجرين ويكون خطاوهم مغفورا ولكنني كمسلم أرجع الأمور إلى مضانها وأسأل عن الكتاب والسنة وعما جاءت به الشريعة الغراء فليس لأحد أيها الإخوة قول حج على قول الله وقول رسوله كائنا من كان وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وما ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه, أنه قيل له أن ابن الخليفة أو فلان من الناس ممسوس فأرسل قبقاب من خشب وطلب من الوسيط الساعي بين المريض وبين الإمام أحمد أن يخاطب الجن ويقول له إما أن تخرج وإما أن تضرب بقبقاب الإمام أحمد سبعين ضربه نقول أيها الأخوة هذا لا يثبت ولو ثبت لم يكن فيه حجة ولم يكن فيه دليل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على جواز ضرب المريض لا بالكهرباء ولا باليد ولا بالخلق إنما هو القرآن فقط ونقول أيها الأخوة أن من قاس هذه الأمور على مسألة الحجامة وأن الحجام يصيب المريض بمشرطه حتى يخرج الدم الفاسد نقول هذا دليل وهذا اشتهاد مع النص فليس لك أن تخرج عن إطار الدليل في محل النزاع وفي موضوع الحجامة إلى غيره لأن الرقية كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما أن الحجامة كانت موجودة وإنما رخص في شرطه المحجم وكيت النار وشربت العسل ولم يرخص لك في استباحة بدن أخيك المسلم فكل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرقه وربما تعرض الراق ايها الاخوه لضرب هذا المريض فربما تكلم بالكلمات من أثر الضرب كردت فعل قال نطق الجن على لسانه كبرت ايها الاخوه كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله عرضه قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والتي مات بعدها بأشهر صلوات الله وسلامه عليه وثبتت في شريعته ودينه لا يجوز الاعتداء على دم أو بدن أو مال مسلم بغير وجه حق وضع اليد على النساء من قبل الرجال أو وضع اليد على الرجال من قبل النساء الرقاع وهو موجود أمر لا يحل في الشرع أيها الاخوه ومن فعل ذلك فقد أتى منكرا عظيما ومن قاس وضع الطبيب يده على المرأة الحامل أو التي تلد أو اللي في العملية الجراحية فإنه قياس مع الفارق فإنها ضرورة مدركة بالحس معلومه بالضرورة في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع يده امرأة قط لا في رقيه ولا في غيرها حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم تريد أن تضع يدك على شيء ضع يدك على بدن نفسك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك المريض ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من اشتكى شيئا فليضع يده على ما تألم من جسده ثم ليقل بسم الله بسم الله بسم الله ثم ليقل سبعا أعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر تريد تضع يدك على شيء ضع يدك على زوجك ضعي يدك على زوجك وضع يدك على زوجك اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها وهو في المسلم باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى تقول عائشه فوضعت يدي على صدر رسول الله زوج زوجها زوجها ثم قالت اذهب الباس رب الناس واشف أن تشاف لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادم سقما وما وضعت يدها رضي الله عنها وأرضاها على رجل غير, غير زوجها قط ولم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على غير زوجه قط وكان إذا مرض أحد من أهله فعل به مثل ذلك صلى الله عليه وسلم فقل لي أيها الإخوة أين هذا من الخرافات والخزعبلات التي نعيشها باسم الرقية الشرعية لا بحائل ولا بغير حائل ولا يوجد فتوى حج على قول الله وقول رسوله والله لو تأتي الفتاوى من هنا وهناك على جواز وضع اليد على المريض أو المريضة لم يكن في هذا أيها الإخوة حجه قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة أمرهم فالحجه في قول الله وقول رسوله ومن ذلك ايها الاخوه ابتزاز الناس والضحك عليهم باسم الدين في القراءه المركزه والقراءه المخففه يعني قليل الدسم وكامل الدسم ويكون ايها الاخوه لكل رقيه قيمه وسعر هذا كله ايها الاخوه من الاستخفاف بعقول الناس ولا بد ايها الاخوه من ايقاف هذه العقول النائمه باسم الرقيه الشرعيه لا يوجد أيها الإخوة في الإسلام رقيه مركزة ورقيه غير مركزة والقرآن كله نافع وفيه شفاء اقرأ ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه رقيا في كلام الله وليس بعد ذلك مركز وغير مركز وربما قرأت الآية الواحده فبرئ المريض لغلبة الإخلاص اليمين والإيمان واليقين عند الراقي ولذلك نقل أي الاخوه عن الحسن البصري انه كان يرقي المريض بكلمه بسم الله الله اكبر فيبرأ باذن الله ولنا ايها الاخوه في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين انه قرأ الفاتحه سبع مرات فقط على على سيد القوم الذي فبرئ باذن الله استخدام الجن وما ادراك ما استخدام الجن في الرقيه الشرعيه هذه الاكذوبه ايها الاخوه التي لا ممكن أصلح ووجود من يستخدمها حراما، ولو كان باسم فتوى شرعية جعلت لها شروط لا تطبق ممن يدعي أنه يستخدم الجن وربما اختبرهم بعض الناس فظهر كذبهم اختبرهم بعض الناس فظهر كذبهم وأنهم لا يستخدمون أيها الإخوة لا جن ولا هواء ولا ماء ولا يستخدمون إلا الخرافة والوهن ومن اعتقد شيئا وكل إليه وكل من اعتقد في هؤلاء وكله الله إليه وانتقل إليه عن طريق الإيحاء صدقهم وربما نقلوا إليه الخبر الكاذب فقسوا على خبر صادق فصدقوه إنه حصل لك كذا وحصل لك كذا وربما اكتسبوا هؤلاء الذين يدعون استخدام الجن خبرة من معالجة الناس والاحتكاك بهم فيعرفون معظم أحوال الناس فيفرض آراء معينة ويخبر بأمور معينة هي غالباً موجودة في الناس فيظن المسكين أنه يستخدم الجن وأنه عرف عن طريق الجن ماذا يحيط بهذا المريض من أحوال وملابسات اربعوا بأنفسكم أيها الاخوه واستيقظوا بعقولكم وإيمانكم لا يجوز استخدام الجن ولو جاز استخدامه لاستخدمه لا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى قال وننزل من القرآن وليس من الجن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في سنته بيع الزيت والماء المقروء في أمر لا أصل له في الشرع مئة جرام من الزيت أيها الأخوة زيت الزيتون يدعى أنه قرئ فيه القرآن كامل يباع بأسعار باهظة وكأنه تخسيب يورانيوم أو زئبق أحمر أو كبريت أحمر يباع على الناس باسم الرقية الشرعية أمر لم ينزل الله تعالى به من سلطان مع وجود الزيت والماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن واحد من الصحابة أو عمن من بعدهم أنه كان يقرأ على زيت أيها الإخوة ويبيعه على الناس ثم بأسعار باهظة ابتزاز للناس باسم الرقية الشرعية لو قرات على زيت والماء وما ثم اتفعت به لم يكن في هذا حرج أما أن يماع على الناس أيها الأخوة باسم التجارة والعمل التجاري بأسعار باهظة هذا لم ينزل الله تعالى به من سلطان ومن كان له أيها الأخوة استشكال واعتراض في هذا فليأتنا بأثارة من علم أو دليل واحد في دين الله على جواز هذا الأمر زيت وما زيت من الجنة زيت أيها الأخوة يباع بمئة وخمسين ريال وخمسين ريال ويباع بمئتين ريال في حين أنك تجد أغلى هذه الزيوت إذا بيعت بأجود أنواعها في السوبر ماركتات أو هنا أو هناك ربما أيها الإخوة لا يباع ربما بأكثر من عشرين أو ثلاثين ريال هذا الزيت الذي لا تراه ولن تراه فضل عن زيوت أيها الإخوة تباع بأسعار باهظة تصل إلى ثلاثمائة ريال وربما خمسمائة ريال هذا كله أيها الإخوة لم ينزل الله تعالى به من سلطان القراءة بمكبرات الصوت والصراخ بعض الناس يظن أيها الإخوة أن القرآن هو أمر مادي في يده يريد أن يضرب به ضربة أقوى من التي قبلها وربما يأتي بمريض واحد في غرفة يضع فيها مكبرات صوت كفيلة بفقع طبلته وإصابته في دماغي بصداع لا ينتهي أيها الأخوة ربما أسبوع كامل باسم الرقية الشرعية القرآن شفاء بدون صراخ القرآن شفاء ولو أسمعت به نفسك ولو قرأت على غيرك بقدر ما تسمعه بدون أن ترفع صوتك فلا يسمعك من هو والله على بعد أمتر منك لكانت رقيه شرعية مباركة والصراخ أيها الاخوه هو من التهويل ومن الخزعبلات ومن الخرافات ومن الإضافات التي لا أصل لها في الشرع إنما تقرأ القرآن كما تقرأه بينك وبين نفسك تسمع المريض وتنفث من أثر القراءة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عهل بيته فكان إذا اشتكى أحد من أهل بيته قرأ عليه ونفث صلى الله عليه وسلم ولم يقل الحديث أنه كان يسرق بالقرآن صراخ صراخ ويظن الظان أن الراقي صاحب الصوت الرخيم القوي الخشن أكثر تأثيلا من الراقي صاحب الصوت الضعيف الناعم البسيط الذي وهبه الله إياه ولا عمر أيها الإخوة لربما كان الثاني أجدر وأحب وأولى وأنفع للمريض وأبرك عند الله عز وجل من هذا الذي يصرخ هذا كله أيها الإخوة من التهويل ومما دخل على الرقية الشرعية مما لم ينزل الله تعالى به سلطان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إن هو قف الرحيم <تصفيق> الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم إشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا قل مثل ذلك على طحن الحبه السوداء قل مثل ذلك على طحن الحبة السوداء ورشها في أدراج السيارة وزوايا المنزل لو قرأت على ماء ورششت به بيتك لم يكن في هذا حرج أو بأس لأن الماء المقروء فيه نافع بإذن الله وقد ورد ايها الإخوة مثل ذلك في, قراءة في قضية الشرب من الماء المقروء عن بعض المتقدمين وله أصل في مسألة النفث والذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اخواني الترام الرقيه الشرعيه مطلب ديني وواقعي الناس في حاجه اليه ولو وقف الرقاه عن عملهم لانصرف الناس إلى السحره والمشعوذين وما يترتب ايها الاخوه على الذهاب اليه من فساد الدين والدنيا والشرك بالله والتهويل والتعاون ايها الاخوه مع الجن وارتكاب المحرمات وربما هتك الحرمات ولكنني اقول هذا ايها الاخوه تقويما لنفسي ولاخوان المسلمين ممن يذهبون الى الرقاة وإلى الرقاة انفسهم الا يرتكبوا في الرقية الشرعية ما يكون بمثابة أي الإخوة التجار بها من قصب أموال الناس فيها وينبغي أن تعلموا أن طلب أموال الناس الرقيه الشرعية لم يكن هذا دينيا قط وإنما الذي ورد ويستدل به فقط في الإسلام حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما طلبوا ثمناً على هذه الرقية كرد اعتبار لما نزلوا عند قوم فلم يض... فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقال لا اقرا حتى تجعلوا لنا شيئا كانها مقابل الضيافة أما أن تتحول المسألة إلى كسب تجاري وابتزاز الناس أموالهم وتجدون هؤلاء الرقاة للأسف يذهبون عند الأغنياء ويلبون مواعيد الأغنياء وربما ذهبوا إلى بيوتهم دون الفقراء وربما قرأ على الغني من القراءة الطويلة صاحب المال والمنصب أكثر مما يقرأ على الفقير إذن نيتك مدخوله انت مشغول ما شاء الله سرقتك الأشغال حينما يطلبك الفقير وياخذ موعد بالشهر والشهرين ولكن لو كان مسؤولا او من اصحاب الجاه والمنصب فما اقرب هذه المواعيد فنعتبر بذلك ان نيتك وقراءتك مدخوله حري الا ينتفع بها المسلمون تهويل الناس أيها الأخوة وادخالهم في هاله من الخرافات والخزعبلات مما يعلقهم بهذه الرقيه زعموا الشرعيه فربما قصد الناس الشخص الذي يضرب ويهول ويفرق ويقسم أكثر من الشخص البسيط الصادق الطاهر في قراءته وسريرته وقلبه وعمله حينما يقصد نفع إخوانه وقد قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع اخاه فليفعل اخواني الكرام في صحيح مسلم لما سأل الأسود عائشة رضي الله عنها عن الرقية قالت اسمعوا بالله عليكم هذا الحديث قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم من الأنصار الرقية الأسود يسال يسأل عائشة رضي الله عنها عن الرقية والرقاء فتخبر عائشة رضي الله عنها أن قضية الرقية لم ي... لم تكن قضيه مسبلة لعموم الناس بالذات بالذين يعنون بعلاج غيرهم قالت رخص لاسره من الأنصار في الرقيه بقوم من الأنصار في الرقيه وهذا يعني ايها الاخوه ان قضيه الرقيه ليست بهذا الشيوع وكل من اراد ان يشتغل بها اشتغل بها ممن لا يحسن ان يرقي نفسه فضلا من ان يرقي غيره رخص وهذا معناه ايها الاخوه الرخصه تقابل ايش تقابل المنع أنا لن ادعي المنع الآن لأنه لن يقل به أحد لكن أقول الأصل في المسلم أن يرقي نفسه الأصل في المسلم أن يرقي نفسه كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الصحابة الآن أصبح الأصل إيش؟ أن يرقيك غيرك إذا رقيت نفسك مرة في السنة طيب هذا أيها الإخوة من ازدواجيه المعايير وانقلاب المفاهيم أنت ترقي نفسك لا ذهب إلى راقي. يرقيك زوجك، ترقي يرقيك زوجك، ولا يرقيك غيره غيره وغيرها وغيرها هذا الصحيح، وإنما الاستثناء تذهب إلى راقي رخص لقوم من الأنصاف الرقياء صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون في بني فلان راق في بني فلان راق، كما أرادوا يلخ صديق حسن الخنوج في كتاب نجل الطالب إلى ترجيح المطالب رحمه الله الشريف. أنه أورد أحاديث أن كانت هناك أسر وعوائل وأفراد يرقون الناس معروفون بالرقية لا يذب ايها الاخوه ربما إلى غيرهم لكما يفعل الآن باسم الرقيه تجارة وبيع شراء وابتزاز أموال الناس فاستيقظوا أيها المسلمون اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقمان تكون شركا ليست أيها الإخوة أخضر ترخيص مفتوح لكل من أراد أن يرقي بما شاء ولكن اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك شركا هذا وصف تبعي لما كان موافقا للكتاب والسنة بمعنى اعرضوا علي رقاكم فإذا وافقت الكتاب والسنة والذي تحدثنا عنه الآن فلا بأس به لأن هنا الرقيه لن يكون فيها شرك ولن يكون فيها مخالف هذا معنى الحديث أن تكون موافقا لهدي الكتاب والسنة بالنص. وأما الذين يخرجون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية تكون النتيجة أيها وما ما سمعتم من التهويل ومن المحرمات ومن هدك المحرمات الحرمات كما قد سمعتم باسم الرقية الشرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ما يسمع ولا يفهم ولا يريد ان يقتنع في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمنا في أوطاننا أصلح ائمتنا وولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تجعل بلادنا امنا وسلاما ورخاء وسخاء على جميع على على أهلها وعلى جميع بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بسوء فكده اللهم مجعل من أرادنا بسوء كيده في نحري وجعل تدميره تدميره يسني الدعاء اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم انصر بنا اللهم انصر بنا ولا تنصر علينا اللهم أخذنا التمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم إننا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إلا أنت أن ترفع عن المسلمين في كل مكان البلاء أن ترفع عنهم الوباء أن ترفع عنهم المحن والإحن والفتن ما ظهر منها وما بطن ياد الجلال والإكرام اللهم عن بلدنا هذا خاص وعن سائر بلاد المسلمين اللي بين قلوبنا لا يؤلف بينها إلا أنت إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ان تشفي كل مريض اللهم اشفي كل مسحور ومعيون ومريض اللهم اشفي كل مسحور ومحسود ومعيون ومريض اللهم اشفهم شفاء من عندك اللهم اشفهم شفاء من عندك اللهم علم قلوبهم اللهم علم قلوبهم بك وحدك اللهم علق قلوبهم بك وحدك اللهم علق قلوبهم بك وحدك يا ذا الجلال والاكرام نعوذ بك من الوهم والخرافه والبدع نعوذ بك من الوهم والخرافة والبدع نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين